بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَا يَعْلَمُ مَنْ نَّلَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مَنِ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَصَبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ عَنْ يَسْتَقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فإن اللَّهِ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 وَوَصِينَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ فُسَنَّ وَإِنْ جَادَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمَهُ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَوُنَبِيُّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْ بِخِلَالٍ عُمْ فَالصَّالِحِينَ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 ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكالبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يكثرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطرفان وهم ظالمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بن وحرثها ما سورة العنكبوت وانا سورة مكيه وصوري مقصوداي لا كميت هاي ها سو دماي طا في يدي وانا بالله ودي اي بلا مين صلوى قبل الو بسم الله الرحمن الرحيم حروف تاس سورة قبلودان اي كم مين حروفها waxaaba qofii aanay tahay in ugu ilaahi subhanahu wa ta'ala yara di ajj geenay uu rahay ruufta suuraanka ku koobanyahay hadisra saxta nasr qulay yeejin xalla imaad mar walba inta badan waxa ka in quraanka laga waramo ahasibannas in laga tagayo an مؤمنين baana maxay isla daran is lugu daynayo halalka kale ay isku dayeen masaafay mooday subhana wa ta'ala wa hum iyaw laa yaftanuun an la imtihan la kuroh wal bawd ista'egan la hadalku wa wax aya eh sida uu muuqdo in ku maqan ila subhana wa ta'ala iiimanki iimanba allah kale asqadayma hay هي kale asqadayma hay wala imtixaanay wala naf wa naf bishay من al-qawti wal-joo'i wa naqs min al-amwaali wala qashd wat-tamaraat wa washay sabir marka taaruu iimanki suu dabta oo soo baxay oo sabriga wa oo adkaysanaya imtixaanki ka kalaa de marka ruuxo xamaasho رد المحتسب الذي قال لي ما كل من جرى وعقيد حلوا البناصص ورب سبحانه وتعالى قام امتحان حسب الناس يفرقوا ان يتركوا الا الدين وهو صلاح كما قال ابن مودهن هيا قول ان يدهن ان ان لو دينيا امن ان هو الكلام اسكدن به امره هم لا يظنون يوا الامتحان الا ولا قد فتلنا. والله قد وان من كوه كوه الرئيبه والمتحاني وما بمجد إلا والمتحاني حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه ما الله إلا إبهان حضموا إلهي النظر إذنين حضمان لبعطلان كبحين فلا يعلم أن الله إلهي إله وموجين إلهي وموجين إياه الذين فوا صدقوا إيمانك ورحونت يهيو ولا يعلم أن إلهي وموجين الكاذبين فوا بنت الشيغة إياه واسكغبتها واحد يسمى الى وعلاقاتها ياهو عليه سبحانه وتعالى ما رب سبحانه وتعالى اما كان الله يدرى المؤمنين على ما انتم عالى ايمان بالشاكتة كريا جريساك باتها حتى يميز الخبيطة من الضي إلا كحن وبراياد وكجرته و ايمان كيسه وصرمت عين كان لبضوه وطيبكها ايه كالبحام عليه سبحانه وتعالى ولا قد قطرنا اذا انك قمع رئيسان عليه سبحانه وتعالى ومدكسته واجون كتمد ساصل الو امتح وارقفتننا والله قفتننا وان امتحان الدينا من قبلهم كون كوري و ومدنا من اللَّهُ هاد لو سو ديره فلي يعلم ان الله الى يبو غيره و موجين الذين صدقوا الله صلى الله عليه وسلم لا بالله ما كان مرك إيمانك روحه وقلبك وقليل مسي ديني واحد هو خار مرينا جاء نفسي سبوب دهنا جاء مالك سبوب دهنا جاء واحد السبوب دهنا جاء إيمانك كي إيمانك سو صرنتهاين مرك الغياب وحيه وقطع جاء ولايعلم الذين أم حسروا موحين مودن كثر لون جاي جارد وإله سبحانه وتعالى أم حسروا موحين ملايا الذين قوة يعملون السيادة فما أن تقوى الصماعين موحين مودن يوم هناك كفت جاري ونقبض هنا أيام ونقبض كان أيام ونعتام المستثم ساعة وحاحن أضي سام ملايان ما يحكمون وحي حق ونسلم وحي ملايان ووه إلهي المصر من روحي كان هذا يرجو متكبقيا لقاء الله إلا كلانك إلهي لما يرجو متشجيني يلقاء الله إلهي لقاء الله كل مصرح الساعة وحكت في خير كأولا فإن أجر الله لا إلهي أجشي في الروح والباوه السمري وإيمانه يساوه المدد لله ، المدد يوقوه إيمانه يساوه خير ، هذا هو قد عجلة ، فقلت ما هذا من روثي كان هذا يهجو من فجيني أو يخاف لقى الله والغفظ رجاء لقاء الله ، إلهي إنو الله كل من روح الرجال كقب أما كعب سنيه فإن أجل الله أجشي وإلهي الروح السمري اللي آتي وإيمانه يساوه هو السمع العالم إلهي وامدك الروح والباوه ومغرئ روه الله وكوبي واعطائي إليه ووجي واعقاضي إليه ووجي واعقلبي وفجلي إليه ووجي واعصمي إليه وكوني هشمنا وتعال. <سؤال> ووقدي وعيد لسبيج التاوي روح مانط الصميم بلاه بمقعد. روح مانط الصميم بلاه بفار. روح وناد الصميم بلاه بفار ونحاول مرن اليوم وكوبي ومن جاهد روح الجهاد. فإنما الجهاد مجهود الجهاد الجهاد النفس خيرك حق الله سبحانه وتعالى في عظم بحقه تريه إلهي بحقه تري إلهي بحقه الله مطر عضدك ودنعتين نقضان قلب بكر روح من سنة كرم إلهي بحقه له مجد عليهم ثان إلهي بحقه له يزيد هذه إله العصر وانجح هذا مركب وآخرك رج كدة ناره نفس الله تجعله شيطان كله تجعله إلهي تعيس كدة داره جود كبران بسيه فإنما الجاهد لنفسه نكسه والجهاد كاس يدرال إن عن العالمين إلهي يقال عالم قوذا غني ما هيو إد وإد وحود بهين مارف فعرا رأي جود جالع أذن بار إلا يسمهان وطلب لوان جنكو كريو إلا يكغرها ينقان خير كوير الدنيا خرب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن يمانك يعمل الصالحات ربنا اللوي ليمن أن كفرنا ونضع فينا حق ورد سيئات الجنود تودي ولا نجزي النوم ونأول مرنان يمان كذب قال لا تتحطنا وخلقه الذي عمل كي ويناك جيسا كان يعانون قرصمة أعمش على الصمكر فتيعنوا مكر يخلص بدنه مكر ويناك سنة و مكر بدنه إلهي سبحانه وتعالى كي عمل كيس أقولك أنا ولا لأ أول مرة دندو في السماء ولا قد بعثوا إلهي سبحانه وتعالى روح الله و الله جاه إيمانه عمل صالح أو صيانة وان أمر رجع الإنسان بوارد الدين رواه الله سبحانه أمر رجع شخصنا هن وين قصمي الحقيقة هو بكل يهينه يغصبه دون كنينه يمارده إنه إحسان مصمعي أيان أمر ريب عليه سبحانه وتعالى وإن جاهل ذاك هذا يكو بلد ذالان لتشرك بيه رواضي كل شيء هناك يشري دياشه ما ليس لك بيه مخلوق هذا يكو بلد ذالان إنه تشرك إيه بصو ما يستوى شركي غلبي ليس لك إنكو بصونا بيه مخلوق علم إنه وحليه وإله وحليه فلا تدعوه معاقية أبداله لكن معاصره كي يل لابدعت في معساك الخالق إلهي يقوله يا الله روح الدنيا أنه كان لذلك القوحة الضغان وكباليه أنه لقى مهي يا رب سبحانه وتعالى إلي من ويرك وارك إلهي يقوله يا رب علي حقيد قاله يا رب علي وارك أخروا حقوقوا جينا يا مالكوا جينا سبحانه وتعالى عن نبيكم ونكوروا كنتم تعمروا عادم لقصر مد علي سعد أفرعي أبداً يقول سوى الدكتب كله ورصينا لنا إن أبداً أبداً يقول أنه هو يدي ملكو ملكو ساعدنا وقاسوه نقول أنه يقول يوهي قميضة هاي أيها وحيتلي وحل يشيري ومحويه ومحويه هاي يوه إنه فعلي منكي سابع أحب وحن أيوه ملكو سوف يتلعي ونقض بها فيه وحعم ما هي إلا أن بخطيه سلوه عايه وقال له أمي كي هو يديه muday saaku wadawii ci qoril waqf ta aska laga qab ay wax loo sheejib waqf aanan dii banaa middu marka saney هذا bigi hal naf badha dareeda ilaah baan ku dhaasadad boqol iyo tabool oo marba mid ay ka baxdo ka tagmay wax ay gaano xun ama iskada haddii mid markaase qasab waxay xun tahay kula waatay saad radiyallahu anhu وإن جاهد ذلك مركضي فولده ذلك يفترجع العظام لتشريك عينا دي شريك ياش أو إلا سيصديعه نجا مان مخلوق ليس قوة قوة صنين ركعه نجا دين مخلوق قاس إلهي وإحل إلهي وإحل إلهي علمه إلا إلهي وإحل إلهي وإحل مجرى ما تجرى أوله فلا ما مركضي يكيير شريكه يفترجع إلينا كولده إلي حقا يقول مرجعكم نقود كأنه أهضي فونبئكم وإن كور رمي ما كنتم وحقا هذان تعملون قوة سمي والذين أمروا وعملوا الصالحات صالحة ربضا فرصة الليماد كوى الليماد لندخلنهم في الصالحين جندا جريننا صالحين تدخلوا ندكي يا كوري يا صالحين تهي البدنان أي نحق ليانا الجنة كجرم ومن الناس يحضر كامل من رضي يقولوا دهي آمننا بالله إلهي بان رمين فإذا قم يديا مرترا لك س لله اله غيرت يدينس يا حق امرك لو غدوه يا علاه و خدiga ya fitna kanaas bad ka dibaatadii taa ala billahi subhanahu wa ka dibaatada gaarsiian xud ka digaay roo ilaahi alaabi alaati ilaahi wa karam waqibda inanki soo sarunta hayn libaaxlo wad kaaysa maay gaajada عذاب إلهي سبحانه وتعالى من لؤد كثير من عذب الله ونحن لؤد كثير من كريم ودد كدبه ودكالبه مركز التسكفيتر محاول الله يقول له إياه وانه يقول له لأ حجي لأمان لا تكاعد من الله يندمي وكاعد ريا مركز حقه وكادق على جنة أفضل روح عصر كميره عليه سبحانه وتعالى ومن الناس يحاق كميره ومن روح بحق كميره هي ضد يقول الله يأمنا بالله إلهي بان فما ينا سيدة وذية مركز الله إلهي إلهي الله إله إلهي درف إيدين تامكر القرنه أي حقه جعله توقييره فتنة الناس ستعلم لبطره كعذاب الله ستعلم عذاب إلهي وقله ولئين جاء هدو يماذه نصر هدو يماذه من ربك حق ربك لا يماذه لأقولون القوات وحيداهيان إنا كنا معكم يو الدين جواوريس كغسري أيها وحيداهيان نعينا للمسلمين بنا ملك الخير له لأه نصر يماذه الإسلام في الله أولا بحوية ومنافقين أولا بصر الله إلهي ميو سنين بأعرام منه علم لك لنفسي أدولي العالمين عالم قرار قروب طوال الله وليس كجرة إلهي ميشتبين أطاق دادك وحكا قريان ملاي وحكا قريان كان سوئ إلهي من جهب عليه سبحانه ولكعال انت للذين هي والذين هي والذين امتحان ونسوه ليه منينه ليس لبن وفي هي حياة والسماعنا هي، ضدك إسلامك وكل دحجرا، صلاة ولا تُكن هي، ورسولنا وكل دحجرا، ده عن طاعة ديت ما عض، عفشا ديت ما عض، مشكلة ديت ما عض، ضدك حجي سخط ما عض، لاش حر ولاش عير صرف، أنت وسكرت تريان، بنا أنك سكرت جي، هدي إلهي سبحانه لا وحنا ولا امتحان، امتحان كان يقولي إسرائيل لقوم جروا، وهو والبوحولين مدو، فراغ و قصانغه فدايا سواني غورگهสา هاو او فئعناو وانا و خرب شيدي ساييدن بارا سبحانه وتعالى تارو فيري ايلاهي يوسن اولي صلاه بعرابنا فيسد العالم روح قلبي اذا كجلب موضمنا ايني اوجي دين وسبابيك ولا يعلمن الله الهي او اوجان او موجن الذين امنوا ايمانكم دوطاي ولا يعلمن الهي وموجنيا او امتحانكم وجن المنافقين لك ذي ما هي هذا المدد كل حججيه سنويا اسلامك اونلاين لو كان سوستلا دوني شعيته لو موجهنا الى الله سبحانه وتعالى حق سيد الدين دي سالا كل بين سيرويه دبنو تا هيو يا سنه الله كما هوين ددك لا كرا ساروا ددك سووان ما مايان سوضح جيري مايان ولا يعلمن هو غان الله هو موجهنا ياو امتحان انت, انت يما دبيت ددك كلا بخي ولا كلا ساراي وهو البوغانة يا منافق وهو البوغانة يا إيمانكي صدبطة خرارك أصطئي واحك أصطئي ضبك أصطئي ضبك أصطئي اللي قد تجم هاي إيمانك قد دونك يا إيمان واحك ألجوه بي إن ضبك السلام قد سألو رجوه بي هدي اللي قد لأينه شهادة أي خير هديك لأينه انتحان كان مديره وكبح أيهو بي صادفة وقت كي سنة كان صاماها ده إيمان موصى مارك وراء تحاناها واش إله ومجد الذين آمنوا وإيمانكم حق يه وربته يا رنتيها وإن تحاك مركب وإيمان ذاع كيسناه ولا يعلى منا المنافقين كثر يولي وقال الذين كل وحيدا كفر وجاءوا من الذين آمنوا هو إله زمان يحيكون إنتهى الروس سبيلنا أن نجنا صرع ولا نحمل وأنقذنا خطايا جلبتن دم دي جال أنا قادم ألوحني كرطة حار سودا ويسمح حلو دوايم حواك ana وحى aad sameeyste ka ma noqon doon duushay iyo saaran wa ma aha inta hamiirin waligaa ma aha in kooxan baareen min qadayaa koox ay dheen naso raaca dhirugtooda qalmayaan neeshay wixii ka qadayaa man innoom la kaadiina wabantoo niruha iimaan karo aqeelay wogeyay inno rooha dambigi faadaynu do ka faaz ka koob wixii waxa aad sameeyste kayima قالوا لك إسد لها قالوا مقيم لو لو لو قال كلامه كي مسلم كافر فاسك أو كدوه تذكر يالذباع هو أقول أنا بشر صارنا يه يروي إيمان له عقله علمه وحكاية إيمانه لكن تذبلن بالكود ما يوحص قال الذين كفروا الذين آمنوا كون هؤلاء صارن أي جيل أول من قالوا صارن لا يم آمنوا بيتبع سبينا وضلا نظا نحات دبعت صلاة إياه صلاة كان يقاعدان إياه عفسان إياه وحن إياه قوة عيسى ما أنجنا لهم النبض وكاس أمنا في الجنة من خطاياهم من شيء وح ولا و قالوا ونرفع شطوا إجرام كنا رصين ولا يحملون والله يحملون ويقارن أتقارن في الدنوب تولي وأتقارن في الدنوب أما أتقارن تولي لجتوا ضكا يريين ذنب غولي كنا ذنب يجي سورة القيامة عما كانوا benta isheegan hadan digina anaga qaadayna xorra ila ay u tirsan tahay waliswari walay walaqad arxalna wallahi qad arxalna wande genoma ila qoomin falaa ka u nagaalihin qoomki cid xadaha wuxuu nagaalay oo inta diinta ugu yereey 1000 sanad kun sano ila 50 عاما muin kun sano oo kontan laga reebay 900 konta inta soo rasoola inta dadku ugu yey waqti ag daru abdullah ibn markaasoo sagal boqol iyo kuntan yeli markay dadkii la hareereeyeen lixdan sano sii noolaayeen oo ka fee dhayso saaf saasiyaha bulmaga qaybsan lahayd 300 sano sii noolaa laakin oo uu isa abdullah ibn abbas weeyay saxaaway sawabka jiray kun iyo inta markay jirayso jira rasuul laga dhigay ambuurro inta soo sagal bokooyon sanad ka hor inta dadku yeeey kabaacina marke toofanke dacweebadke baabeen u hunnoora leehna sanaw ka waqsanay he inta sanoolaw ammaru ardinta sanuran kii kun sanay noolankii mar walba maducjiga wala soo wala xasan salaam yahay u dhax joogay dacwadu inta ugu yeeeray عاما فأخذهم وطوفان. طوفان طوفان تبغوا خوفتوا ولا قرب، ورد كبيرين، وهم بعدين فانجيناهم نحن من الدبائن، وأصحاب السفينة بقي دون فجارين، أصحاب السفينة هذا مخلوق ترى بنا نحن من الدبائن، وجعلناه ودونته وحنقيل عيالنا على ماضي العالمين العالم كان عالم ضيّ، ولا فسربه ولا غفر سرايح، وحويه ومدن أول كيليشو قريبي قتلنا دعم السدوس شخّر يدو جود بورت على عرق قصرا subhan bi sugaaran umadana warkeeri baa arkayna waana hadma wa ilahi kali yu'ub waqtan talaq marka wehed dun taraw billa waqti ay yu taliq dawa ifraqaashu wa ayat ilahi lugata subhanahu wa ta'ala wa ayata lagu fasaaray wa jeensiga dun tasawuris dun la samay dun aan marka iyada laga barto عقابتها والدوم كاللشروبين للبابين جعلناها حلقة اللعية عقابته عن كنية آية للعالمين حرامان لقد قلنا يقول روح كسر عاصي إنساء إلهي الله روح كسر إلهي الرمين إنساء إلهي وبدبادين هذا آيات وإبراهيم وذكر إبراهيم فصل وقت قال الله إلهي والتقوب إلهي تعب السبب ياريكم كينا إن الإلهي عابدانا تعب لكم إنين خير بغان إن كنما داكي تعلمنا وخيركي يقاننوا إنما تعبدون واحد عابود إيسان من دون الله إلهي زكيس أو ثانا سنمو وتخلقون وأورايا إفتم بين مركزين قواني وإلهي وبين العبورتين إن الذين قوي تعبدون العابود إيسان ومن دون الله إلهي غير كياء لا يمن يكون من ملكيان لكم إذنكا فزقا من ملكيان شباب ماذا انكسس على واحد عنايسا فبتقول عند الله هلطور ياه يبقى كهها تذب سالي حذق إليه أبرا السنة يسانا وعاويله معيني لذا قد أبقيه وإلهي أنا هاي محال إليه غايت وعاويله سانمرك إن اللي دنيا من دنيا لا يملكون لكم حذقا فذب عند الله إلهي يكتلسك أخذك كضل وأعبدوك أعود أن أكريك إساس ريضة يكريك وضربتان يكريك إساس ريضاته كريك أعبدوه واشكره إلهي أن النعمة إساس كشف لي واشكره الله إلهي كشف إلهي حقي إساس اللي علم أدونك وقتك إساس إساس أخذك إساس وإنتو كذب مرم وارك حدث بين فقد كذب ايدو وينه المرندت دنيو فقط كذب ومن قبل يمكن ان كوري بالرشش لو صدري دنيي وما على الرسول رسول قدوش السماء ونبي الله غريغ الى البلاغ المبين انا وحاي سارن جارتي و انتا كدنبيه الى بانكم صافتون وحاي غش وليوا أن أقول لي هذا ليس ولم يروا مين, مين مين أركين كيف السرع يبدئ الله إلهي وبد الله الخلق مخلوق ثم ينعيد هذا نفس العلم إن ذلك بالله قائل يسير وعلم تاز على الله إلهي يسير ويقفه الضيب إلهي مخلوقا بالله وقاله وحد سنة بالله مخلوقا للجدان سماء وحد درج كنة درق وحد أركتاني وحد الأركين إلهي سبحانه الله درج كدشي سيئ وحد مخلوقا للجدان إلهي وقو إلهي وحدنا رب عبدي إلهي مر لا تسوعني من ذلك على الله يستس وهاك نبي أفضه مخلوقك أنت الله أبوه خود إلهي وصفه مخلوقك أنت الله حداه إلهي مر لا تسوعي وأفضه خلوهاته صير صعب في العدم كصعب تنظر فيه كيف السدا بدأ الخلق إلهي مخلوقك صبر في خير إلى أبور، الأبور عفيري، والبعض فوري، والجذع فيري، والبنان كفيري، والمخلوقات كل دواني كل جنسها فيري، إلى يسوع أبور كيف بدأ الخلق؟ ثم الله الله ينشون نشأة حتى نو أبور إياه نشأة أبور الآخرة كرام، ده ولد كل شيء هالك وين نجسهم؟ راه البوه هالك هذا مرور الله ثم الله بإلهي ينشئ أبوري أن نشأت أبور على خلال طوالك إن الله إلهي على كل شيء قدير إلهي وحبه وحبه يعذب يعذيبه من يشاء الروح العدال في صد وانه مطيب ويفحمه ونحل من يشاء الروح وانه يشاء الروح من حاجسنا من طوال إله إلا عين سبحانه وإليه حاجة تقلبونا يوم إذنك اللي لنكرر من أي واحدة نمر لقلب الله للمكسطيني لنسوء عليه وما أنتم متهين يُعجلينك وعجليني إلهي في الأرض ملك إلهي اللي قم عجلية سبحانه وتعالى تيدوا إلهي أول ملك ولا السماء السماء اللي قم عجل إلهي وما لكم يل نسوء ناني الله إلهي غير من ولي ولي المسوء ولا نصير من إلمان مرأوه ام ارنت ينات ولي مل ورنفسين ينغغرغار ملين ولدين كفروا بايات الله قويل اي اي كبر ولا الضالين كرنتيز ورائك قوات يسواي قوستين من رحمهن حارسه ما عارف اذا جاء كمان قوامهم واولاي عذاب كان الجواب القومي لقد قلت هذا الذي في حياتي بما خفت وانا ما ترنوا اخرى قد حجريد وحكمت وحي قرين كان منقين جواب قومي قام كيس الجواب علیم تابي إلا أن قارون هاده أن يؤخفلوه ننكر هنا وننكره وحنا صواعن أنت وحنا شجع أنت كتدي شوفوا حنا شجع الأول فصاروا قال اسكن لاحق ما جعله نروح عوضه ولا ننكره إني أركام قوة الزنا ذه قوة الطغة ذه قوة الدليل ما روح وحوله ديده إني أركام أو ننكره لا يذكر باشام باشام فاذا انك او كدري قال لك المحاضن باري روح قال لي مانا كد دنو كو انك ري انو مرة انو قصي. او وحدا ان انك انت وحي نوش عليها قصي حرقوه ان قعي البحنة ان قبنا بايدا ان قبضي السف فانجاو الله تاني مكب وان خذانو اني قبنو فانجاو الله الهي باكبت بادي ابنان ماري طبكيو في ذلك فالبرين كان إله إبراهيم إلهه فالبرين لعيات من بحكم من القومين ومن روحه مو من كان إلهه إبراهيم لكن يا إلهه قدر القومين ومن نتكلم عن تروح وحكم سوغا سبحانه وتعالى روحه خبى كهرم إلهه سبحانه وتعالى الصو الصو أستغفر الله وقَالَ وَجْمِي النَّبِيِّ إبراهيم واحد الصميس الثاني هو من دون الله إلهي كسو كاير او طانا واحد كلمهن موز التبايني كن باب الصميس الثاني ايس كنت جعلاني حتى نبحثين في الحياة دينا واش نقدون اينا السوكين كانوا هذا كان واحد سوكين دينا المالحظة يدين بعض دينا الصميس الثاني ويسقون يمادنا ويقدونك ويقود الجواب اخرون بيسكوا الله هنا اياه هذا ان ديني واحد يجلن ادخواها واحد الى هيضا نصميس وانا الدون كانت واحدة جمعية واذا كنت جعلت فيها ويتكون الجلتان الهشام انت كريه هو ساسعي انما تخذت من دول الله اوطان واحد وصل ما يستعن اصابتنا محاولين ما هو ذا تباينكم لحجين الناس كنت جعلتان في الحياة ديانا رشع الدون ثم يوم القيامة ما في قيامة يكفر بعضكم قيبتهم ويكفروا فيها ببعض بركة خالة ويلعنوا والله عنها لبعضكم بركين ببعض بركة خالة واصلوا عنها يسا اصبنا على حيويار كودا يا رب هو سبحانه سبحانه وما واقوا النار وما من نقي واحنا كسب له لوط بنهوي او الا هو حسن زين تو بري والله لو ابراهيم لوط وقال إبراهيم خوي إني مهاجرون يا ربي مرتي إلى دبتي وكبت بادي وكقطرت سعي سعي واشين ستدول كالم إني مهاجرون وانجرون وادولكم ومكة تجيا إلى ربي سبي حجي سعي وارتقن كفيعا أو هلا يقع عليا آري إنه هو العزيز الحكيم إلهي وملك عزيزك وغالك هوا حكيمكم قفيم هو ابن اللو ونهر كل سقوط سوت وعقول مهاين خير يوشئ وركب قوي سواه بقول جل كفيعا way la idirti hooga tagay wa ka wayno ka khayr badan oo ka badan ayraas tiyaag wa habnaa wana wabaan loo ibraahim ishaqa wa yaaqooba wagaalnaa hanyeel fi diriyadii nabi ibraahim diriyadii shakhayada an naboon أدوهم كان أجل بارس إلهي درت مركب أسهل الجرولي وإلهي درت أسهل الجرولي وإلهي شار أحقل أشره إلهي وقال التخاري أدوهم كان إلهي وحسير سبحانه وتعالى أجل كتب إلهي سبحانه وتعالى وانه في الآخرات لمن الصالحين وإنه أدوهم كان لغسي أخرى وقال ليوميس أخرى نصالحين تلكمية إذا رجلت صالة لي ولوضان إبقائي لقوميه إنكم لتأوض كل فصل لوضان قالوا يكونوا قومي طومي إنكم ينكم لتعثون ألف هشف حمان بالله مرس قالوا واتك ما سواقكم حمانتا إذنك مهر مرن ما سواقكم إنك مهر مرن بها فحشلا من, من أحد أحد إنك مهر مرن ومن العالمين أدونك كمث وهي إذنك إذنك إذنك مرن والمحاصد الله يمرن يسعيين كوري ووحن على حن عقل يكوحن بإذنك مرن حدنا لاتكو بحن بيبقوض ضيضانين إذنك واحد كغضا إذن كعدنكم وجهري، أينكم؟ ما هو أصل عباد كان له تأتون الجنة، وأرمرق ذو التريش، والهوان كذا جنس، وتقطعونا من جوين سنعثيره وضد، إنك سو وضو سوامرا وقفسنجر لواضي كسم وتأتون في ناديكم لا أدخل شكاستان وفلسطان من رأي من يسأل منكار الحمان وعادي أضحنا من إنكار منكار من الله يمن يسأل وما سيئين تصير صحابه أرفض كفا سيئانا قايت تروح لأن أرفع سيئ ومن يارضح يقول انت نادي أي نادي ومن قد تبسين جريو من شوني نادي ومن نادي ومن نادي فأكل الغفران، ويسكن الجيران، فسقى الجيران، ومؤكر يوحن، فأكل الغفران، وحيسكن الجيران، دي حيوان، دير قيسكن دي الجيران، عرايسكن الجيران، نعش، وحمبي كل اللي من جرد، تأتون فينا ديكم المقام، ناديكم ينشأ عفوا كذا كان، عدتكوا الجيران، مين مؤكر الله إيمانه، فما كان من نقول، جواب قومي، قيس الوقت إلا أن قالون بهن مريض اثنان بعياض الله waxaad noogu hanjabeysaa suuleey bay caawiyaa dad waxa ay weydaan maxaad aad kunso noogu tahay hadda no kamay hader waxaad kun nooyi taasee jawaq karma la qashaynu eechina bi alabi laa aad ka yaag no kam nin عالقوا من المفسدين قارن مفسدين تقولوك خرّي بيزا إلى ولا إلى جرجح، ولما, ولما أي أن جاء، لو جرجح أو إلى دعائي سوأعجب، ولما أن جاء مكتمل، فصرنا إبراهيم مركب مكتمل، بالبشرة مركب بالشهادة والكائن أو إن مولكو أهل هذه القرية قريباً سدوم يا كوردة نبل رجعوا ذات إن أهلها كانوا ظالمين إيه الكاد هو إله هو عاسي ظالمين يو إث بالمي مخلوقين بالمي وحول بخمي ودعا الدين كان لودين كالسفل ودبا شك الدين كاذا يقول لنا قال رسول إن فيها وحا قصة روطة روط اللوط با قصة ماذا لا يساور جواه ويساور كإله قالوا حيدا من في وان ونبني لأن يجينا هلوض ومدبالين وارونا ومدبالين إلا مرأت تهم بؤية أول إساقاشر كانت رحيح على تعيض من هالغابرين كوه حراء كوه علاب كفه حراء أي كمندق ولما أن جاء قلت وثنين فصوروا هنا مركبة وثنين في أولا ثنيين بهم صوت صوت باولا ثنيين ما كان من سورة علي هلئت منكم رجل رشي وين wa يجري المياه ومرتضي وكا مرتضة والحاجات الجيائية اللهم اصمم ايه تحول بصم ايه هؤلاء البنات فكا مالك الدم بي عوضيه لو انا اللي بكم قوة او او او او الاش وكني شديد اللي بضع منه ما يستوي قبيل بضعنا كمدرا ايه ما يستوي وكالحب يزي المهي وينلده اللهم الى انتحان الصواني سامر كوا حوالي وكا انبيه ايه ايه ملايك ايه عند الله و الدفن ما جاء الله ولما جاء رسولنا وملائكته هرائج وصل شمالي مركز عدن لو دان شي اوالنيبه هي السبب فد و و ديري وكا يعني في هاسو هو هنا يوراه اللي هو أنا اللي بكم قوة مرق وضاق وعيان على البيض يلا صاب طابو ذناع حاول كيش لقي ليبي وقالوا حيدا ما مرايتي مرق الحارض هالكام مرة يصير أي إن أنك بحلاج. أنك بحلاج. أنك بحلاج. لا تخافها عبسا ولا تخذنها مرجين إن ابن لو قصة هي كعبسا هنا مرجين وحيد سمايا إننا مرجوك أنجب هلاجنا ذك هلاج راون هاي وقولوا قصة بحسنا منجوك وامك بدبارين واهركنا وام بدبارين الكلام راح كم وين كان روح من الغادرين بكاميتنا هاي إن منزيلون على أهل هذه القرية صار ينوي كله إن أنو منزيلون وانسولوا دجينا على أهل على أهل هذه القرية قريات صنع هالكذا وتنقصوا دجينا ينهاي جدا على من السماء حاجة السماء حاجة, حاجة السماء كانوا يصبون سقف عيد سوين hallo alayya khascha wala hadaani mar dul soo raqaba urka lagaayo la soo roob ee xamba laga soo duba geeyay qax sa cabbay waxan ummad iyo koray lugu halaagay balweela waxaan iyo koray salaayni ba sameeyay adallee waa ka ruxa waa lugu sameeyay lugu sameeyay urmada dheeno waxa laga soo tooraya daarta ugu dheer markaas hadana dagxan la ما نهي حدا لا غسد و صوري كو عايس waxa lagu cileeyo qad wala qad tarakna wallahi qad an hatta inuu nasafar ba dulki oo dhan tirso qadbihi wa sallu tii bad meed hawo kaloon qonaar la ma أي الدجانية وانقطع من تركنا وانقطع من منها مجال لحجة آياتنا على مدى ولا قرنا إن لسوا وحلوها يبين آياتنا سعد لقوم يعقلون ياء آيات أخرى هاي لقوم يعقلون ذبح آخر يروح قرناه وإلى مدينا وأرسلنا واندش لك إلى مدينا مدينا حجارة أخاهم ورافقوا شعيب فقالوا لي قوم قوم قيوق عند الله إله عاود ورجوا اليوم الآخر ما, ما لن تطيعون الكعصر ما لن كأن كذبوا بيت سلمان طعين وادوون هين ما لن كأن كعصر ولا تعتو في السائنين في الأرض بل كده حسي مسيدين أي سائين جل بقى حقارة بقى كل في سائين جل وطبعا أي يتجويس سائين جل بقى العك تاع جه مان صابي همادك قبل مدير أي طاع إلهي سبحانه وتعالى ومتى سحب ظلمنا وحن على بعضنا ما ولا تعتو في, في الأرض مسيدين هاي سكذبو وارخيسي ويبي فأخذته محاقبة أسجت فقلت لكي إليك قلت لك إحنا أن تكون سبعين أيام معي مخاسب جريري فأصبحوا حي هالين في دارين بيور إلحاجاتي مينك و بختي هو مين يقولون بيور إلحاجاتي مينك و بختي لأن قلت ولا بختيين بإليه سبحانه وتعالى سو لكي إليك و وجوه ولا بختين و والتمود و تمود و أهلكنا عادا بك وقد تبين waraaashii dadke waqtigaanowra wadaanka soo degarada hanbay waqti tabayna weeyeen cadaab la ku mininka min masaaqeen guriyooid heelte muqamar kasto ay magaalada taga way marjeeyaan wadawahaa hebu bashil ugaalay oo wadal qura magali jira u dhaway marka sawad martan bo alayhi min wuxuu u yimid hayamoor murti wasajim ciirashooda taa ay ka cabdeen jaashu cabbiin saali waxa uu rasuulku markuu tabu go socodsham iyo dulka oo kaana de de kasoo dhaansu u cayin ku qasay rasuulku waxa uu geelasi yahay u أعمالهم عمل خوض الشيطان بحثمان تعيث سمين أيام وقر تجيب عليه فسدهم وكهر الساعة وكأولي أني سبيل وطادي حقه وكانوا وحيئة هايان مصطب سيدنا وحقه أركيو مركز حقه أركيين كسب ديدهم عقل بيلا خيان بصير إلهي وحليك جرن أيام حقه أركيين كسب حقه ديدهم بقالي سبحانه وتعالى فسدهم الشيطان و كأودو كور ساو كجرمرين عن سليل وضلي حقه وكانوا هاي مصاب سرينا هو أرقية هاي نحقق وينقص بنتيهم وقارون وفرعون وهامان وأهلتنا قارون بن هلاجنة وفرعون بن هلاجنة وهامان بن هلاجنة ورقد جائهم وحائوي متكلل جون مسابوي بالبينات عياد هي في جوين يدل العدد ورسولنا سعدينا أيق وريمن فاستكبروا في الأرض كل شيء سكفرين وما كانوا ماينب أن ثابتين كون متفكرين ماينما جعلن بالعقاب تنادي كنا عرف كون فكرنا فكلنا نطلع و كل هذا صورهم ير أو إلى عاجي شيء تمودي كون هذا هذا لي فكلنا أخذنا وانق من البدين بي بسبب ذنبي ذنبي جي ساكت فمنهم من أصلنا عليها حاسمة ورلو وملودو ومنهم من أخذ الصيحة با كم وهل تموت ومن من خصفنا به الأرض مع كملة نقول كان لجوه أن وقروا ومنه من أرانا من وما كان له الياض لهم نطق الساعة إلهي أقجري من ولكن كانوا ولكن إيو ولكن كانوا حين أنفسهم يضلوا إياهم نطقوا بالمعي والسبحانه فكلنا خذنا بدن فمنه من خصل قوم رضي الله عنه وها ذي من خسران تسعين، فكلنا خذنا منهما ما خسرنا عليه حسنا ما ورد، من كان ومن ما خص أولو قيوا وحيرتهم، ومن ما خسف نبينا ذو القارون، ومن ما خنوا شرعان يهانان يكوا ويتبدين، وما كان الله لياد لهم إلى أن ما هن مندلمي، ولكن كانوا أنفسهم نفطوا لياد لهم خوازلمي، يرعن نفطوا الدمى وعليهم متل الذين كل ما تلقايت سعراه استخدوا يشين. من دون الله أولياء كلها غير كولياء كلك تي كمثلا عن كوات وقرب وباش عارض رواقك إنت خلط صميماتي بيت جل وإنا وها الوجود جري كان وضتر درام وضبعيسن لبيت العنكوات وعارج جل على جوية توخر وخر ناس وصميم مركب علية وعلى مربع علنا يمان وحاس يد جري وهو جري هذا قران جل كجري سمعه وكاذب يقول هذا بعشرات من السنة قرأت علم هاي وقوك علم هاي وعدل علم هاي أول كدخل كله وقطعه وعلى وجه ترى كلامه عرف كل شيء إله غير كشفنا وتعالوا حكوا حرام قالوا لشفنا وتعالوا حكروا الجين وعرف كل شيء اللي يوكل ورا ترى مثل الذين كوي مثل فاضي صاروا اتخذوا من دويله عوريا ثم يستيق كما قيل عن ووتي وعراء وقراء واتخذ الطميسة بيتا وان البيوت كانوا غض عرصا لبيت العنكبوت وعنكبوت يقول يسا لو كانوا يعلمون هذا هو أبليهين ما اتخذوا من دون الله وليه غير كمين وليه القرطة هذا هو أبليهين إن الله يعلم وليه ما يدعونه وحي آودان ويبريان من دونه إله كسكي ومن شيء نمخونه وما لا يعتبر إله وليه وليه وليه وليه نص الله عابد إليه وهو فهو البقاء عابد أيها إلهي هين إلهي وهو يعيد إن الله إلهي عالمه هو ما يدعونه وحي عابدان ومن دونه هو من شين حونه وهو العزيز الحكيم إلهي وتغارب إلهي وقوانه عقابه هو حكيم عقاب عقابه إلهي ما عقابه وهو الناس يسيبه لقاء وتلك الأمطار أمطاشر تاسميك الله هو نضربها للناس وكمدها مثل إلهي وسمائيه وسمائيه وسمائي. وإله غيرك سبحانه وتعالى كو حرانه وليه وعرق جورجة كواسكوها اللي هي وقروا قبصة وتلك و تلك الثالة ألم تاريح اتصالها نضربها وان يارينا للناس بذلك يارينا وما يعقلها لكن ما تفهمه وما تقرطه إلا الحال وما العلم علم غلموي مثلك يعقرته روح علم غلمه عليه سبحانه وتعالى روح اتقالى ويسخد المرأة فوصدق مده يتقوه عليه سبحانه وتعالى مثلك يقول الجيدان يسأل عليم التوالع سبحانه وتعالى خلق الله وإلاه وهو السماوات والارض بالحق وهو إلاه حفظه وهو سبحانه وتعالى إلهي لو قرته وحل اركنه قدو اركان وحا أي وين اي إلهي وهو بركه سو اركت ان إلهي بو قرته وينن وين بالحق في ذلك سماواتك يا دولاك إلهي أور العاية تنبغ كسوغن. قصعا جرشا قصعا يا عايات إلهي لوجرت للمؤمنين وصلوا آخر نبي له محمد ما سال قوحي إليك وهو حي وما قوحيه هو جالح إليك أمال كتاب كتاب كأخص كا كيس بارب على سبحانه وتعالى عرف كبر وكلام كيله لجناح جسم دوج مربو من عناز كلامك مخلوقا ولا نعوي هذيل بتصير لكن هذا الكيس مرر بو سن عناز wargi madduugooyee lagaa cadiyay warruud deen iman kale taswiirkiisa cid oo ka maray barxayr iyo waxa la hubeen ba taagan baxay markaa suceysan noor ba farashay hormay saadatta buu alayh subhanahu wa ta'ala ah qutlu ma وكلايك كا اخبرك اي سيدي ربي شبي انت كدا اي رسول الله صلي ودك وبري انت كدا وهاي كايسه واخ كسوخنا فاحش الجنرا وغورق الجنودكم والمنكر دلوتا اي كايحيسو ما كاستو منقر هو عقلك يا شرهك لو انكر اي روح الصلاه ولا الله بأكبر قاع ودن كوي عمل خير الله ولا سمي وحكوي الى ديك يسو ايوب بذيين نفصلين بلا نكون فصلين وانا ساسو الرسول كان صلى الله عليه وسلم حديث امام احمد يغير توريين انا انظركم بخير اعمالكم ما ينكوهر من عمل كنا كانوا خير باب وهذا عند مريك كان داندق اغمى اعتام بذ الهيئيس وارفعها في درجاتكم درجاتنا وقر قابلهم برسول وخير لكم من انفاق الدهر دهر في يفضينا بحسان كخير باب وخير لكم نيان تلقوا عدوكم قالوا لنا لقد انطان كخيبان او فتدر وعناقا ويضرب عناق اض ليسان يقولون لا يان ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مركا حديث كان فسرين ولد يقول اكبر وهو البو خيره وطاعه وكشي وين كفدان الهي ما يديك الجيش طب قلب في دم برسول امام تصوي هذه وكدر مفردين مركز الودي. مركز الودي. الله تذكرك وحدك يدمر دوار الاله فسكي صبره يو وهذيك الظروف الجبريه قلب دعيو قويه او جزئيه او نوره فوالبانو دوك خير بدنيه او اله سبحانه وتعالى سوغ نعمه اوغ فوته روحو كا قلبي كيف ين وقلب وقلبي سو كجل بين واحد واخا الناس دا نا واه دغد باكا لوغ الله حسك اله باذنك اذن فصيبه أكبر من ذكركم خص عليه خص إسمه حكوا إلهين فصي إذا أنا يخص أذكروني أذكركم بالله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم فروح مرقس إلهي فص إلهي المفصي يا سبحانه وتعالى كانوا وراء مفصل ذكر إلهين فصي يبكون كذين إلهي المفصي اسمه ماكذكى الجب بديه ورب كل الله أكبر وين إلهي إليك إيسا وينه تعالوا من الحكافة دبضانه وكوين إلهي إليك إلهي إليك إذن كادين حصه يا كوين كادين كادين كإلهي حصه يا سام والله يعلم إلهي ويجع ما تصنعونه رح والله يعلم